Book two. 82 82 minulý čas dvě Musel si zavolat Sanitku? أنت تستدعي الإسعاف. هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ موسى زבולت لايكارزا. هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ موسى زבולت باليسية. هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟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 هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. ما تتن plan miasta? Też sam ho jeszcze miał. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟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 Lam jistat' an yajid at-tariq. Hal wajad at-tariq? Lam jistat' an yajid at-tariq. Rozumiel ti? Nerozumial mi. Hal fahimak? Lam jistat' an yafhamani. Hal fahimak? Lam jistat' an yafhamani. Proč si nemohl přijít včas? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ رجسي نمهلناي تصدتو. <تصفيق> لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ <تصفيق> لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ رجسي <تصفيق> منازومنا. لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لم Nemohl jsem přijít včas protože nejel žádný autobus الموعد, الموعد, Nemohl jsem najít cestu protože jsem neměl plán města لم أستطع أن أجد الطريق، لاني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق، لاني ما كان معي خريطة المدينة. نرزم يالسامو، بروتجته البابلة متجهاستها. لم أستطع أن أفهمه، لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه. لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. مسلس تاكسي. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. مسلس لقد كان علي أن أشتري خديطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة راديو. لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو